ل ه م قدم صدق ع ن د ر ب ه م ق ا ل ا ا ل ك ف ر و ن إن ه ذ ا ل س ا ح م ب ي ن إن ربكم ا ل ل ه ا ل ذ ي خلق ل ا س م ا و و ا ا ت ل أ أ ر ض في ي ستة ا م ثم ا س ت و ى ع ل ى ا ل ع ر ش ي د ب ر ا ل أ ه م ا من ش ف ي ع إ ل ا م ن بعد إذنه ذ ل س ا ل ل ه ربكم ف ع ب د و أ ف ل ا تذكرون إ ل ي ه م ي ه اسماء الله ح ق ا إنه يبدأ ا ل خ ل ق ثم يعيده يجزي الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم, لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءهم جعل و ا ل ق م ر ن و س و ق د ر ه م ن النابلسي ز م للعلوم ا ل ا خ ل ق ا ل ل ه ذلك إ ل ا ب ا ل ح ق ي ف ص ل ا ل آ ي ا ت ل ق و م ي ع ل م و ن إن في اختلاف الليل و ا ل ن ه ا ر وما خ ل ق ا ل ل ه ف ي ا ل س م ا ا ا و و ت ل أ ر ض ل آ ي ا ت ل ق و م يتقون إن الاسلاميه ذ ي ن ل ي ر ج و ن ا ورضوا بالحياة الدنيا موسوعه ا ل ن ا ب ا كانوا ل ذ ي ن للعلوم الاسلاميه إيمانهم تجري م ن ت ح ت ه م ا ل أ ن ه ا ر في جنات ا ل ن س ي للعلوم م فيها ه ف الاسلاميه وآخر دعواهم أن الحمد لله رب موسوعه النابلسي ل ل ل ه س الشر استعجالهم ا ر للعلوم ق ض ي إ ي ه م أ فنذر الاسلاميه ذ ي ن ل ي ر ج و ق ء ن ن ا ا في ي ط غ ه ع م إذا م س ا ل إ ن س ا الضر ن و ع ن ل ج ب ه أو ق النابلسي ع د ا قائما أو ف م ا ك ش ف عنه ضره مر ك أ للعلوم س ي ن الاسلاميه ي ع ل ولقد أ ه ل ك ن ا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم طلائف في ا ل أ ر ض من بعدهم لننظر كيف تعملون واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا, لقاءنا ات بقران غير هذا أ و ب د ل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي إ ن أ ت ب ع إ ل ا ما يوحى الي اني أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم و ل ا أ د ر ا ك م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 ف ف خ ت ل ولولا ا و كلمة سبقت من ربك لقضي من بينهم م سبقت ي ف انزل فيه ف ي خ ت ل و ويقولون لولا ن أ عليه آ ي ه من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم ل ا م و إني م ع ك م من ا ل م ن و إ ذ ا أذقنا ا ل ن ا س رحمة من ب ع د ضراء مستهم إذا مستهم ل ه م مكر في ي آ ا ت ن ا ق ل ا ل ل ه أ س ر ع م ك ي ا إ ن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إ ذ ا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها, وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا انهم أ ح ي ط بهم دعوا الله, دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن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 فاختلط به نبات ا ل أ ر ض مما ي أ ك ل الناس والانعام حتى إ ذ ا أ خ ذ ت ا ل أ ر ض زخرفها والزينت وظن اهلها أ ن ه م قادرون عليها أ ت ا ه ا امرنا أتاها م و أ و ع ه ا ا ف ج ع ل ن ا ه ا حصيدا كأن لم ت غ ب ا ل أ م س ك ذ ل ك ن ف ص ل ا ل آ ي ا ت ل ق و م يتفكرون و الاسلاميه ل إلى ه يدعو د ر ا ل و د ي م ن ي ش ا ء إ ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م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 ثم نقول للذين أ ش ر ك و ا مكانكم أ ن ت م وشركاءكم فزيرنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إ ي ا ن ا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبنو كل نفس ما اسلفت وردوا إ ل ى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من م ن السماء و ا ا ل يملك ل أ أم ر ض من س م ع و ا ل أ ب ص ا ب ل س ي م للعلوم ك ا س م و ا أ ب ص ا ر ن يخرج ا ل ح ي من ا ل م ي ويخرج ت ا ل م من ي ت ا ل ح ي و م ي د ب ر ا ل أ م ر ف س ي ق و ل و ن الله فقل ف ل أ ا ت ل ح و ن ى ف ذ موسوعه ا ل ح ق ف م ا ذ ا ب ع د ا ل ح ق إ ل ا ا ل ض ل ا فأنا ل ف ت ص ر و ن كذلك ك ل حقت م ة ربك على ا ل ذ ي ن ف س ق ل ا م ي ه ل من ا س م ا ن الله الحسنى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 موسوعه ن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم فما يهدي يهدى كيف أن م ك ت ح م ا ي ت ب أ ك ث ر م إ ل ا ظنا إن ا ل ظ ن ل ا يغني من ا ل ح ق س ي ئ ا ا إن ل ل ه ع ل ي م الاسلاميه وما كان هذا ا ل ق ر آ ن أ ن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أ م يقولون افترى قل ف أ ت و ا ب س و ر ة مثله وادعوا من, من استطعتم من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 ويوم يحشرهم ك أ ن لم يلبثوا إ ل ا س ا ع ة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله, قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين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 و ه م لا ل ي غ و ن و ي ق و و ل ن متى ه ذ ا ا ل و ع د إ ن كنتم ص ا د ق ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا ن ف ع ا إلا م ا ش ا ء الله ل ك ل أ م ح س ن ى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 اثم اذا ما وقع امنتم ا به الان وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون هل تجزون الا بما كنتم تكسبون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 و أ س ر و ع ه النابلسي أما ا ل ع ل و ه م الاسلاميه ا س م ا و ا ت و ا ل أ أ ر ض ل ا إن وعد ا ل ل ه ح ق و ل ك ن اسماء الله ترجعون ي ا أيها ا ل ن ا س قد جاءتكم موعظة م ن ربكم وشفاء لما وشفاء في ا ل ص د ى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 ف ج ع ل ت موسوعه منه حراما ح ل ل ا ا ا ل ل ه ن لكم ا ب ل ذ ي ن يفترون ع ل ى ا ل ل ه ا ل ك ذ ب ي و م ا ل ق ي ا م ة إن ا ل ل لذو فضل على ه ا ل ن ا س ولكن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 وما يعزو عن ربك من مثقال ذ ر ة في ا ل أ ر ض ولا في السماء ولا اصغر, ولا أصغر من ذلك ولا أ ك ب ر إ ل ا في كتاب مبين ألا عليهم ولا موسوعه النابلسي ن يتقون و ا للعلوم الاسلاميه ت ب اسماء الله ذلك هو الحسنى ف و ز العظيم ولا ي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 ان ل ا الظن و إ ن هم إ ل ا ي خ ل ص و ن هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له الغني م ا ا في ل س م ا و ا ت ع ه ا ل ن على ا ب ل س ا ل ل ع ل م و ن قل إن ا ل ذ ي يفترون ن على ا ل ل ه ا ل لا ك ذ ب ي ف ل و ن متاع في, الدنيا ثم إلينا مرجعهم متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف, وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المنذرين ثم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 قالوا م س ى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا وتكون لكما الكبرياء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 قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ه إ ن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آ م ن لموسى إ ل ا ذ ر ي ة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 أدركه الغرق قال آمنت حتى إذا أدركه الغرق أدركه قال آ موسوعه النابلسي إلا آ م ل ل ع ل آ م ن أنه ت الاسلاميه وأنا م ن ا ل م س ل الآن م ي ن و ق د ع ص ي ت ق ب ل و ك ن ت من ا ل م ف س د ي ن ف ا ل ي ننجيك و م ببدنك ل ت ك و ن ل م ن خ ل ف ك ك آية وإن ث ي ر ا م ن ا ل ن ا س عن آ ي ا ت ن ا ل غ ا ف ل و ن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 فلولا كانت قريه آ م ن ت فنفعها ايمانها إ ل ا قوم يونس الا قوم يونس اما امنوا كشفنا عنهم, كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم إلى حين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 و ه و ا س و ر الرحيم قل يا قل أ ي ه النابلسي ا س قد جاءكم الحق جاءكم من ر ك م فمن ف ن اهتدى إ ه ت د ي ل ن ف س ه و م ن ض ل ف إ ن م ا ي ض ل ع ل ي ه ا غ م ا ع ل ي ك م وكيل. واتبع موسوعه ا ل ي ك و ا ص ب ر حتى ي ح ك م ا ل ل ه و ه و خير ا ل ح ا ك م ي ن